وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا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 لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنَّ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَهَا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 ان يحسدونا الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابرهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وَكَفَى جَهَنَّمُ مَسْعَرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جندا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا